فمن يحد هذا أو يصفه أو يدعي علمه وقد عجزت الملائكه المقربون عن علم ذلك واعترفوا بالعز قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك انت العليم الحكيم وقال عز وجل إن الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي أرض تموت إن الله عليم خبير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 حجب عنه الخلائق جميعا حجب الخلائق جميعا عن علمه لم يخبر لي ملكا مقربا ولا ربيا مرسلا ولا علمه أحد قبلي ولا علمه أحد قبلي ولا يعلمه أحد, أحد بعدي علم الله أكبر وأوسع وأعظم أمن أن يعلمه أحد خلقي خلق الله عليه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 وقد اتبع يا أمير المؤمنين بشر سدير الشيطان ووافقه على قوله وأمرني بما نهيت عنه من ارتكاب نهي الله عز وجل وتحريمه حين قال لا لابد أن تقول أي شيء علم الله وقد أعلمته أني لا أعلمه ولا علمه أحد قبلي ولا يعلمه أحد بعدي قال عبد العزيز فكثر تبسم المامون حتى غط فمه بيده وأطرق ينكث بيده على السرير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 أطال الله بقاءك إن بشر قد أفحم وانقضى عن الجواب ودحقت حجته وبقي لا حجة يقيمها لهذا المذهب الذي كان يدعو الناس إليه فلجأ إلى أن يسألني عن مسألة محال يحتج بها علي ليقول سألني عبد العزيز عن مسألة فلم أجب وسألته عن مسألة فلم يجبني عنها وقد قال ذلك وأنا وبشر يا امير المؤمنين على غير في مسألتنا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 سترها عني وعن بشر والسائل خلق جميع المنظر ومن هو آتن لهم الكيام لم يعلمها أحد قبلنا ولا يعلمها أحد بعدنا لم يكن لأن أجيبهم مسألته إنما يدخل النطف على يالو كان بشر يعلم ما سألني عنه أو غيره من العلماء يعني جميع الناس لا يعلمون ما كيفية علم الله لو كانوا يعلمنا فأنا لا يعلم.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 فقلت يا بشر ألست تزعم أن قوله خالق كل شيء لفظة لا يخرج عنها شيء لأن كل كلمة تجمع الأشياء فلا تدع شيئا يخرج عنها وكل شيء داخل فيها فقال بشر هكذا قلت وهكذا أقول وهكذا هو عند الخلق ولست أرجع عنه بكثرة خطبك وهديانك فقلت أمير المؤمنين شاهد عليك بهذا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 قال عبد العزيز ثم قلت له يا بشر قال الله عز وجل واصطنعتك لنفسي وقال عز وجل ويحذركم الله نفسه وقال جل ذكره كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وقال عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمه أنه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده وقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك انت علام الغيوب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 ونا أراد الله عز وجل بها يسمع من بحضرتنا فقد جرت اليوم أشياء كثيرة يحتاج من سمعها إلى معرفتها وفهمها هذا خاطره الخليفة كشبت قوله إذا هدت حجته بطر ما كان يدعو إليه من بدعة يتبين لأمير المملك وهم أذهب وفش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 لأن ننزل القرآن بلسانهم وجعله مكتبا على تبيانهم فقال عز وجل إنا انزلناه قرآن عربية وقال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال عز وجل فإنما يسرناه بلسانه فقص الله عز وجل العرب بفهمه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 فكان إبليس ومن تبعه خارجين بهذا الخبر الخاص من رحمته التي وسعت كل شيء فصار معنا ذلك الخبر العام خاصا لخروج إبليس ومن تبعه من رحمتي الله تعالى التي وسعت كل شيء فلما أنزل الله عز وجل هذه الأربعة الأخبار خص العرب بفهمها.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 وتفهمه من غير العرب ثم من لا يعرف الخاص والعام والمحكمة والمبهم تفضلا منه وتكرم واحسانا إلى خلقه واثباتا منه للحج على من الحدث على من الحدث في كتابه وصفاته وما هو من ذاته فإذا أنزل الله تبارك وتعالى خبرا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 ان لم يدعها على خلقه حتى لا يجد المفسدون السبيل الا صفاته او على اخباره والتشبيه على خلقه من غير العرب على الخلق الذين ليسوا بعرب ان من لم يقلوا ما الله بخطابه جعل فيها بيانا ظاهرا مع علم واضحه يعني بيانا